بسم الله الرحمن الرحيم وان دين والزيتون وان طور سين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم دَُّ رَدَدَنَاهُ سفَلَ سَافِليد إِلاَّذينَ آمَر منِن وَامِن الصَّالِ حَاتِ فَلَهُم أَجعون غَي مَممنُون فَمَاكَ الغَذبُ كَ